ل ا ل ق ر آ ن أ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آ ي اياته ت ه ت ل عليهم و ي آ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه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 الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا, فزادهم إيمانا, وقالوا, حسبنا الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله, ولكن الله يجتبي من, رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله و إ ن تؤمنوا وتتقوا فلكم أ ج ر عظيم